الآن صوت جيد اود أن أتكد مرة أخرى صوت جيد الآن صوت جيد بارك الله فيكم الحمد لله صوت ضعيف الله المستعب الله المستعب الآن لا يزال ضعيفا لا يزال ضعيفا الآن هل هناك زر للتحكم في قوة الصوت في الغرفة أما زرار التحكم الزرار التحكم الزر الأزرق الآن هل ارتفعت الصوت هل ارتفعت وطرت الصوت الحمد لله بعض الأخوة والأخوات يبدوا أنهم لا يسمعون وما دام باقي الأخوة والأخوات يسمعون لدي لا يزال فيه بعض الأعصاب ولعل لا يسبب في آآ هذا التراثه اللهم نستعى اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت سهلا الله نستهل أمرنا طيب المرجم فاضل أم بلال أن تسجل الحصة لتضع تسجيلا لمن فاته لاستماع لنضع تسجيل في المنتدى من فاتته حصة حصة طيب من يتمكن من تسجيل طيب الصدلة أم جويري تشيد المرجوم الصدلة أم جويري أنت تؤكد ذلك؟ طيب الحمد لله بركم الله خير فمن فاتت والشصة أني أستجب لكم من الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمداً عبده ورسوله المصطفى الأمين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين أما بعد نرحب بكم جميعا أيها إخوة والأخوات أيها الطالبة والطالبة في الحصة الاستدراكية لمادة العقيدة والتي تعذر إلقاؤها يوم الخميس لعطب تقني في جهازه الملقي ونخصص الحصة الاستدراكية لما كنا قد خصصنا له حصة الاصلية على وهو تصحيح الاختبار الكتابي الاول لمادة العقيدة من مواد المعهد العلمي لموقع منزلة المرأة في الإسلام وأبدأ بتصحيح أو بإجابة على الأسئلة ثم انتقل بعد ذلك لبيان الملاحظات التي عندي حول أجوبة طلبه ثم بعد ذلك أذكر النقاط التي حصل عليها المشاركون في هذه أو في هذا الاختبار السؤال أول في الاختبار ما معنى قول العلماء توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية ما معنى قول العلماء توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوية والأصل في الجواب على هذا السؤال قول الله تعالى يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض في راشا والسماء بماء وأنزل من السماء ماءا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون فقوله تعالى بعد أن بين منة الله تعالى على خلقه وما خلق لهم من السماء والأرض وما أنزل من السماء وما بث في الأرض قال سبحانه فلا تجعلوا لله أندادا لا تجعلوا لله أندادا والحالة أنكم تعلمون أن الله هو المتفرد بالربوبية فعلمكم بتفرد الخالق جل وعلا بالربوبية يستلزم منكم أن تفردوه بالعبادة فافراده سبحانه وتعالى بالعبادة لازم لكم وأمر لا خيار لكم فيه شرعا ولا عقلا وثبوت توحيد الربوغية بالأدلة الشرعية والعقلية يلزم العباد بتوحيد الألوهية وسبق معنا أن توحيد الربوغية هو إفراد الله تعالى في ثلاثة أمور إفراد الله تعالى في ثلاثة أمور الخلق والملك والتدبير الخلق والملك والتدبير هذا هو معنى توحيد الربوبيه التوحيد جعل الشيء واحدا وتوحيد الله في ربوبيته جعله سبحانه واحدا فيها ومعاني الربوبيا ترجع إلى الخلق والملك والتدبير وهذه ثابتة بأدلة كثيرة في كتاب الله هل من خالق غير الله الله خالق كل شيء يدبر الأمر من السماء إلى الأرض لله ملك السماوات والأرض الأدلة على ذلك كثيرة وكثيرة جدا فثبوت هذا التوحيد يستلزم من العبدي أن يوحد الله تعالى في أفعاله التي هي عباده فلا يصرف منها شيئا لغير الله وهذا هو معنى قول العلماء توحيد الروبوبيا يستلزم توحيد الإلهية وأما السؤال الثاني فنصه الولاء والبراء من أساسيات العقيدة الإسلامية بين أو بين المعنى الشرعي للولاء والبراء مع ذكر الأدلة من القرآن والسنة الولاء والبراء من أساسيات العقيدة الإسلامية بين أو بين المعنى الشرعي للولاء والبراء مع ذكر الأدلة من القرآن والسنة وهذا من الأهم الأسئلة وإيراده لم يكن فقط من باب كونه ذكر أي من باب كون هذا العلم ذكر فيما درسنا ولكن من أسباب إيراده وتمييزه بعدد مرتفع من النقاط ما الزمان الذي نعيش فيه وما يتميز به ويظهر فيه من سعي الأعداء في إذابة عقيدة الولاء والبراء وصهرها من قلوب المسلمين الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين والضراءة من الشرك وأهله هذا الحصن الحصين الذي أقامه الشارع الحكيم من أجل أن يذوب المؤمن في بوتقة الكافرين وأن تنصهر شخصيته في عادات وعقائد الكافرين يراد رفعه وإزالته باسم التآخي وباسم الأخوة والسلام والإخاء ونحو ذلك من الألفاظ البراقة التي إنما تستعمل لتبليد حس المسلمين ولتزويد عقيدة الولاء والبراء في قلوبهم أما الذين يرفعون هذه الشعارات فلا يطبقون منها شيئا إلا نفاقا ورياءا وكذبا وزورا وهذا شيء معلوم ومن غباء كثير من العلمانيين في بلاد الإسلام أنهم ينكرون على الدعاء بيان عقيدة الولاء والبراء وأنهم بهذا يؤججون نار العداوة ويزرعون البغضاء في النفوس بينما الزمان زمان إخاء وعلم وانفتاح وتمازج وإن بغي أن نخاطب أن يكون لنا خطاب يراعي هذه الظروف وأن خطاب البراء والكراهية متجاوز الغريب أنهم يرددون هذا الكلام وهم يعلمون مدى عداوة الكفار لنا ومدى بغضهم لنا وكيف أنهم يقتلون من يقتلون ويذبحون من يذبحون وينتهكون الأعرام ويسشكون الدماء ويفعلون هذه الأفعيل ثم يقولون أنتم تحملون خطاب الكراهية والبغضاء فنحن نكره ونبغض الكافر أولاً لكفره وأعظم جريمة عندنا هي الكفر بالله والإشراك به وحق الله تعالى عندنا أعظم من حقوقنا ولو أن الكافرين أحسن إلينا وهو مستبعد ومحال فقد بدت العداوة والبغضاء بيننا وبينهم حتى يؤمنوا بالله وحده غضب لله وضراءة لله وهذا من صريح الإيمان كما قال النبي الصلاة والسلام من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان وبهذا جاءت النصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا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 وجد بهن حلاوة الإيمان ومنها أي أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما إلى غير ذلك من النصوص القرآنية والحديثية التي تشيد صرح هذا الأساس في المعتقد ألا وهو الولاء والبراء وقد سبق معنا أن الولاء يدخل فيه المحبة والتعاون والنصرة وغير ذلك من أنواع الولاء من البذلي والقولي والفعلي. فهذا هو معنى الولاء ولا يتم الجواب على السؤال إلا ببيان المعنى العام للولاء وقد لاحظت أن كثيرا من الطلبة اقتصروا في تعريف الولاء اقتصروا من ذلك على الحب وحبه والحب هو حب من معاني الولاء والبراء هو التبرق وما يستلزم هذا التبرق من البغض في الله ومن الهجر حسب المشروع والهجر انواع وإنما يصح إذا قام أحد سببيه وهما الوقاة أو الزجر فإذا قام سبب الهجر شريع وكان من الضراء المشروعة ثم يكون بقدره فضراءة من الكافر ليست كالبراءة من المسلم والبراءة من المسلم حسب من حرافه وبعده وهذا إجمال جواري هذا السؤال المهم الذي ذكرت أن الشاهد فيه وفي إراده والسبب الأساسي هو ما تتعرض له عقيدة الولاء والبراء من التمييع ومنا الخذلان ومن الإذابة ومن السؤال الثالث أذكر أو أذكري تفسيرا علميا للشهادتين لا يتجاوز سبعة أسطر والملاحظ في أكثر الأجوبة أنها لم تعرج على ذكر تعريف الشهادة وكانت التركيز على ذكر كلمة الإخلاص ومعنى شهادة أن محمد رسول الله وقل من عرج على بيان معنى الشهادة في نفسها وأنها تتضمن ثلاثة أمور قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان وأنه لا تصح الشهادة إلا بهذه الثلاثة ثم يأتي بعد ذلك تعريف اللحظة بارك الله فيكم لحظة عفوا عفوا لا دعون قطاع هل تسمعونني بارك الله فيكم الحمد لله قلت بأن كثير من الإخوة والأخوات لم يعرجوا على تعريف الشهادة وحقيقة الشهادة وتعريفها في جواب السؤال أمر مهم وأما لا إله إلا الله كلمة الإخلاص فقد سبق معنا أن معناها لا معبود بحق إلا الله فالإله معناه المعبود وليس معناه القادر على الاختراع وعدم التفريق أو هذا الخطأ راجع إلى عدم التفريق بين توحيد ربوبيا وتوحيد الألوهية وهنا نلاحظ كيف يرتبط السؤال الثالث بالسؤال الأول وهذا التقدير في كلمة الإخلاص هو بحق هو التقدير الصحيح بخلاف من قدره موجود فقال لا إله موجود إلا الله ولا إله في الوجود إلا الله فهذا تقدير خطا لأن الوجود فيه آله عبدت من دون الله بالباطل وإيشهد لصحة هذا التقدير قول الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه الباطل وفي آية وأن ما تدعون من دونه هو الباطل فلا بد من بيان هذا الخطر وأما شهادته أن محمد رسول الله فلابد من ذكر حقيقتها ومعناها ثم ذكر سيرها باللازم وهو ما فعل المصنف رحمه الله حين قال طاعته فيما أمر واتصديقه فيما أخبر وتركوا ما نهى عنه وذذروا أن لا الله إلا بما شرعه أو كما قال رحمه الله ثم بيان معنى الصديق ومعنى الطاعة ومعنى الانتهاء ومعنى لا يعبد الله لأبي ما شرع فبيان هذه الأمور لا بد فيه من الإجابة على السؤال السؤال الرابع ما هي أنواع الكفر الأكبر والجواب عنه السؤال الميسور لا يحتاج إلى أكثر من الحفظ لا يحتاج إلى أكثر من الحفظ كفر الجحود وهو أصلها وكفر الإعراض وكفر العناد وكفر التكذيف وكفر النفاق وكفر الشك فهي رئيسستة والسؤال كان عن أنواع الكفر الأكبر لو كان السؤال ما هي أنواع الكفر لكان الجواب بقولنا كفر أكبر وكفر أصغر متجها لكن السؤال كان عن أنواع الكفر الأكبر خاصة فسبق معنا بيان تقسيم الذي استقرأه الإمام ابن القيم أو تقسيمه إلى ستة وقد ذكر أدلته وذكرتها لكم في الشرح لكن لا يشترط ذكرها في الجواب على السؤال وأما السؤال الخامس والأخير لقد اشتكى صحابة من الوساوس التي تختلش صدورهم ما حقيقة تلك الوساوس وما الفرق بينها وبين الشك؟ حقيقة تلك الوساوس باختصار أنها صريح الإيمان لمن كرهها وهي الشك لمن قبلها. احفظوا هذا الجواب المختصر هو أصل جوابكم أصل جواب الذي يبغيه هو هذا وننصح دائما طلبة العلم أن يركزوا على ضبط التعريفات والأصول طالب العلم لا بد له أن يضبط التعريفات والأصول الأصول والأدلة وجوامع التعريفات لا بد أن تضبط ثم يأتي بعد ذلك الاسترسال والشرح للمعنى ما إذا كان الطالب يقرأ ويطالع المعنى ويعيد ويكرر وأراد أن يقرر فإنه قل أن يتوفق في الجواب إذا كان لا يضبط الأصول ولا يضبط الحقائق والتعريفات والضابط فهذا الضابط حقيقة حقيقة تلك الوساوس أنها صريح الإيمان لمن ردها وأنكرها وهي الشك لمن قبلها وارتاح إليها هذا الضابط في الجوال ثم بعد ذلك يأتي التفصيل دائما طريقة لف والنشر انت تذكر الامر ملفوفا مجملا تضع في جوابك وتبني عليه تفريع الجواب ففي الشرح تبين ان الصحابة اشتكوا هذا الامر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء فيه البيان من اعلى رتبة في البشر وهو الرسول عليه الصلاة والسلام فبين لهم أولا أن هذا من الوساوس هذه الأمور التي اختلجه النفس وتتردد في الصدر ليست شكوكا وليست أوهاما وليست أمورا يخشى منها ولكنها وساوس من الشيطان وهي من كيفه الذي يدل على ضعفه وأنه لا سبيل له إلى المؤمنين فقال عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي رد كيده إلى وسوسه الحمد لله الذي رد كيده إلى وسوسه وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام ذاك صريح الإيمان ذاك صريح الإيمان أي ما تجدونه من تلك الوساوس الشيطانية وما يختلج صدوركم وما تجدونه من كراهتها وبغضها والتضايق منها والكراهة لها ونحو ذلك فهذا كله علامة على معنى إيمانكم وعلى أنه إيمان إيمان صريح خالص ولو كان الإيمان فيه ما فيه من الضعف والخلل لا استأنشتم لتلك الوساوس واستطردتم في التفكير فيها وربما انتقل ذلك بكم والعياذ بالله للشك والتردد والحيرة وهذا هو الفرق بين الأمرين فصريح لإيمان هو إيمان ويقين هو طمأنينة هو راحة وأما الشك فهو ابتراض وتردد وقلق وحيرة فهذا هو الفرق بينهما وهذا ما ينبغي توضيحه في الجواب والله تعالى عالم هذا من حيث الأجو أما من حيث النقاط فلا أدري هل أخبر كل طالب وطالبة بنقاطه أما نتبع طريقة أخرى ما رأيي الفاضلة أم بلال مديرة المهد هل أمني النقاط واحدة والأخرى كما أفضل ذلك طيب عفوا قبل صرد النقاط أود أن أذكر الملاحظات فالذين شاركوا في الاختبار عددهم لا يتجاوز الخمسة عشر الذين شاركوا في الاختبار لا يتجاوز عددهم الخمسة عشر مع أن الذين تسجلوا عندي في الحصة ستون طالب وطالبة هذه أول ملاحظة نرجو تدوين هذه الملاحظات من طرف الفاضلة أم بلال ووضعها أو وضعها في المنتدى الملاحظة الأولى أن الذين أجروا الاختبار الكتاب الأول لا يتجاوز عددهم خمسة عشر طالبًا، وقد تسجل في الحصة ما يزيد على ستين طالب وطالبة. الملاحظة الثانية أنه لم يجر الاختبار أي طالب من الأخوة. كل الذين أجروا الاختبار من الأخوّس، ولا أدري كيف أفسر هذا. مع سابقه وطلب العلم ليس حماس وليس ذوق فنبادر إلى حصة فإذا تذوقنا وجدنا شيء من الصعوب والوعورة تراجعنا طلب العلم هو الذي يكافح ويجاهد ويفاذر وإن سقط وسقط وسقط فإنه يقوم ويجتهد ويقدر إلى الله يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال بالعلم لسان حال يقول دببت للمجد والسعة قد ذله جهد النفوس دونه الأزورا وكابد المجد حتى من أكثرهم وعانق المجد من أوفى ومن صبر لا تحسب المجد ثمرا أنت آكله لن تلعب قل مجدة حتى لن تبلغ المجد حتى تلعب الصبرة لا بد من الصبر والتفاني والاستمرار وإنما الأعمال بالخواتم فلماذا لا يجر الاختبار من ستين طالب وطالبة إلى خمسة عشر طالبة ولماذا لا يجر الاختبار أي طالب من الطلبة الذكور ما الذي شغلهم عن هذا الخير؟ هذه الملاحظة الثانية الملاحظة الثالثة هي اخطاء في النصوص اخطاء في النصوص في الايات هي ما في الايات فبعض طالبات اللواتي اجرين الاختبار وانا بالمناسبة انوه بكل الاخوات اللواتي اجرين الاختبار بدون استثناء انوه بهن جميعا سواء اللواتي حصلنا نقاطا جيدة أو اللواتي حصل لهن تأخر وضياع في هذا الاختبار فأنا أنوه للجميع وما أتلوه هؤلاء الخمسة عشر أخت فاللواتي أزرني اختبار فإنني أقوم ما عندهن من أخطاء وأنصحهن كي يتداركن ذلك في الاختبار الثاني في مثل الأصول الثلاثة وبهذا نجعل هذا الاختبار مصدر قوة وتأهب للاختبار الأكبر فأقول أولا آية بغي أن تضبط وأن تحفظ وأن لا يتسهل في ذلك ولا يجوز رواية الآيات بالمعنى الحديث يجوز روايته بالمعنى عند جمهور العلماء بشرط أن يغير المعنى أما القرآن فلا تجوز روايته بالمعنى قولا واحدا على الطالب وعلى الطالب أن ينتبه أن ينتبه إلى ذلك ومن الملاحظ ضعف الحفظ عموما ضعف الحفظ عموما فلاحظوا أن الأخوات يعتمدنا على التعبير الإنشائي أكثر مما يعتمدنا على النقل نقل آيات والأحاديث وقوى العلماء وتعريفاتهم وقوى الشارح فيعتمدنا على المعنى ويعتمدنا على الإنشاء أكثر مما يعتمدنا على نقل الحقائق والتعريفات وكما كنت نبهت في منتدى المعهد من الخطأ أن يخوض طالب غمارة البحث والكتابة ولما يأخذ نصيبه من الحفظ والضبط الحفظ والضبط هو الأصل وهو الأساس وهو المرتكز فإذا جاء البحث وجاءت الكتابة على حين ضبط وحفظ وسعة معلومات فإنها تتنزل على أرضية صالحة أما إذا جعل الطالب وجعل الطالب يخوضون في البحث والكتابة ولما يعتنوا بأمر الضبط والحفظ فإنه يحصل لهم خلل عظيم ويأتي هنا في بحار العلم الممتدة المطلاطمة الأمواج يأتي هنا فيها وقعة غرق، فأؤكد على هذه المسألة وألح وأحذر إخواني وخواتي الطالبات من هذا الأمر الخطير الذي تواهض نفسه. النفس تميل إلى البحث وتميل إلى الكتابة وتجد صعوبة في الحفظ ومشقة هذا معلوم فمن نجاح طالب العلم إلا حواها وإلا ضع لما تشتهي نفسه بقدر ما أنه يتبع الخطوات صرعية والمتبع عند العلماء في الطلب وفي التحصيل والأجر على قدر النصف ومن جد وجد ومن زرع حصد ولا تأتي معاني الأمور بالراحة والدعه وكما قال سلفنا لا يستطعوا هذا العلم براحة الجسد لا يستطع هذا العلم براحة الجسد. وقيل لشعب رحمه الله أما لك هذا العلم أو من أين لك هذا العلم فقال بصبر كصبر بالضرب في البلاد وصبر كصبر الجمال وبكور كبكور الغراب انتبهوا ببارك الله فيكم شعب ابن الحجاج أبو بستان الحافظ أمير المؤمنين في الحديث عالم المحدثين، لما رأى طرفته علمه وتبحره وحظه تعجبوا من ذلك وقالوا له من أين لك هذا كله فقال بالضرب في البلاد تتبع وتنقل للمشايخ ما كان يجد مثل هذا الغرفة يحضر فيها لي المحكت فلاني والمحكت فلاني ودرس, فيه ودرس فيه فيه في كذا، ودرس في كذا، ثاني لا أرد. معلومات في دينه وفي الحديث وفي يسافر ويرحل ويتنقل بالضرب في البلاد والصبر كصبر الجمال، صبر الجمال، جمال مهما ما ضربه، وما ما أصرت فيه، فإنه لا يصرخ ولا يتأثر ولا يفر. بل يثبت ويصمد هكذا طالب العلم مهما حز فيه وفي نفسه من ضرر ومن صهر ومن تعب ومن المشقة إنه كالجماد يصبر إلا أن يصل إلى درجة فقد يعني استحكم في فكيره وفي عمله ف... يقف عند ذلك الحد حتى لا يهلك أنفسه أما ماذا الجسد يستطيع والفكر يستطيع أن يبذل الجهد فأجهده وحركه وزلزله ولا تخلد إليه وإذا كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الأجسام قد هيأوك لأمر لو فطنت فارضع بنفسك أن ترعى على الهمل هكذا ينظر طالب العلم وهكذا يجاهد هذا من أعظم الجهاد جهاد العلم وبكور كبكور الغراب ما يجلس إلى العاشرة صباحا يتقلب في فراش دافئ، وسرير وطير وغطاء ناعم وزوجة أو زوج بجانبه يستقِض على الساعة العاشرة أو الحادية عشر ويحمل كتاب في يديه وقد تعمشت عيناه وارتعدت فرائسه من البرد لا يصلي الفجر ويثني ركبته للحفظ والتصيب ولا يتساهل في ذلك وعرض أن يط يت... لمجال في الطور الثاني من المعهد لإلقاء دروس في منهجية طلب العلم وفي آدبياته وفي ما كان عليه سلفنا رحمه الله من ذلك كذلك مما لاحظت على الأجوبة كلت الضبط في تشرير المعنى قلت عدم ضبط الآيات وهذا أهمها عدم ضبط المعلومات التي تلت للمرحة يبدوها ثم عدم تحرير المعاني يعني حتى المعنى كان فيه إشكال تسلم الله يجب حتى المعنى كان فيه إشكال وليس فقط الحفظ فمسألة المعنى ينبغي أن يركز الطالب في تركيز بليغ ويحاول أن ينتقي أفضل الفاظ وأحسنها وأقوىها وأمتنها وأن يعبر بدق التعبيرات وأكثرها أداءً للمراد الحمد لله أما أن يكتب ما يخطر له في البال فلا إذا أخذت القلم في يديك فركز وأخذ ذهنك من كل شيء ثم فكر في المعنى الذي تريد إيصاله وانتقي له الألفاظ من مذكرتك أي عقلك كما تنتقي الفاكهة الطيبة عند البقال وعند صاحب الفاكهة إذا أردت تشتري ليمونا أو موزا أو تصاحا تنتقي فتأخذ للتفاحة تقلبها ثم تفحصها ثم تضعها ثم تأخذ ما هو وأفضل وهكذا فلا تدخل إلى كيسك إلا أجمل التفاح وأجمل الموز وأجمل الليمون وهكذا هكذا في يصال معاني عبر الكتابة تركز وتنتقي. الألفاظ التي تؤدي ذلك المعنى تتم الانتقاء وكلما كانت عندك فسحة كلما تمكنت من هذا صار الكتابة المطلقة كتابة رسائل تأوية وكتابات مشاركة في المنتديات وغير ذلك أدأخذ في راحتك وأضيق من الكتابة في الاختبار لأنها عنده وقت معين ولذلك أنص بها التنقيط أبدا ويأتي بعد ذلك إلقاء الدرس المحاضرة فكلما كان الوقت أسرع كلما كان التركيز أضعف وبالتالي كان أداء المعنى أقل المهم أن يتدرب طالب العلم على تحسين معنى الذي يريد إيصاله ويتدرب في ذلك ويتبرج من الكتابة المطلقة إلى الكتابة المقيدة إلى الإلقاء الشفوي فيترقى في ذلك والحفظ يساعد جدا في هذا الحفظ يساعد وهكذا نرى كيف أن المباحث العلم تترابط فيما بينها. هذا تقريبا جزء ما عند الملاحظات الملاحظ كذلك عند الأخوات عائلة أحمد أنهم لم يحضروا الدروس الأولى. سوف تلاحظن يا الفاضلات أن نقاط عندكنا ضعيفة وقد لاحظت أن جوابك على السؤال الأول ولا السؤال الثاني أيضا كان بعيدا عما ما ذكر في الشرح مما استذلت به على عدم حضور كنا في الدروس الأولى. طيب بالنسبة للنقاط نوه تنويان خاصا وبليغا بالفاضلة أو الفاضلتين أم خولة وأم البر وقد حصلتها على الرتبة الأولى في الاختبار الكتابي الأول ب 18 نقطة من عشرين نقطة ولو استدركنا قليلا من التركيز فالحفظ لأتممنا العشرين فأسأل الله تعالى أن يبرك فيه ما وأن يجزيه مخير الجزاء فقد حصلت على الرتبة الأولى وكانت الأجوبة جيدة إلى حد كبير ولله الحمد ويأتي أو تأتي في الدرجة بعدهن الفاضلة أم عب في تسعة ونصف ثم الفاضلة أم بلال 15 عشر نقطة ثم الفاضلة أم فطمة سناء أربعة عشر ونصف فتنوين تنويا خاصا بعد ذلك التنويه العام نوي تنويان خاصا باللوتي صوت مسموع هل تسمعونني؟ أرى أرى لقط مر في يدي امشي ماء المهم أنتم تسمعونني هذا المهم طيب الآن في صوت في صوت جيدة ليس كذلك الحمد لله طيب أنا أسرد النقاط حسب ترتيب الطالبات أسرد النقاط حسب ترتيب الطالبات أي حسب المشاركة ووضع المشاركة في منتدى أو في صفحة الاختبارات أم فاطمة سنة أربعة عشر نقطة ونص أم مروان مئة سبعة وأربعين لم يعني تحضر معنا السطر وإنما شاركت هكذا صفر نقطة أم طلا ثلاثة عشر نقطة بلسم ثلاثة عشر نقطة أم سفيان أربعة عشر نقطة مستسلم لله خمس نقاط وصلة خمسة. ام بلال خمسة عشر نقطة. ام عاد ستة عشر نقطة ونصف. ام خولة تمان عشرة نقطة. ام عرض برث تمان عشر نقطة. عند بنت احمد خمس نقاط ونص ام زيد احمد عشر نقاط. ام احمد سبعة. ام زينب ستة ونص ام محمد عشر ونص هؤلاء هن الأخوات اللواتي شاركنا في الاختبار وهذه النقاط التي حصلنا عليها أم هاجر لم أتوصل لم أتوصل بأجوبة الفاضلة أم هاجر ولم أجدها في صحاب الاختبار على أي حال إذا كانت عندكم الأجوبة فأرسلناها الآن إلى الفاضلة أم بلال وهي ترسلها عبر وعليكم السلام عليكم أو ترسلها في صفحة الاختبار أخوات لوتي لم أتوصل لاختبارة هن المرجو أن يرسلنا جوبتهن إلى الفاضلة أم بلال وبالنسبة لي. الأخت التي أرسلت أجوبتها مؤخرا لأنها المستسلمة لله لا أدري هل هي التي صححت نتيجتها أم أنها أخرى وأنتم جزاكم الله خير مبارك فيكم هذا ما عندي وأفسح نسمة طيب سوف أراجع سوف أراجع سحب الاختبار طيب طيب إن شاء الله الفضل أم دلال توضح لي في المنتدى من هن الأخوات اللواتي أجرين الاختبار لكن لم تذكر أسماءهن في التصحيح وتحيلني على اختباراتهن اذا كانت موجودة ومتاحة ونستبرك ذلك ان شاء الله بنسبة لبرنامج الحصة كما لا يخفى عليكم الاربعاء القادم هو يوم عيد والحصة سوف تلغى هذا الخميس بسبب وطلع عيد ويكون استئناف الدروس مباشرة الخميس الذي يليه إن شاء الله الخميس الذي يليه نكمل الأصول الثلاثة ونبدأ إكمال أصول ثلاثة وسنكمل إن شاء الله في نحو ثلاثة دروس ثم بعد ذلك ندخل إلى الكتاب الجديد والمثل الجديد من متون مادة العقيدة وقبل هذا الدخول سوف يتم إجراء الاختبار الثاني والنهائي لمتن الأصول الثلاثة هذا هو البرنامج اللاحق نسأل الله تعالى أن يبلغنا إياه على أحسن الأحوال وأتمها وأن يوفقنا في ذلك كله لمن يحب ويرضى وأن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة وأن لا يجعل أحد فيه شيئا كما نسأل سبحانه وتعالى نفق عن العلم النافع المورث للعمل الصالح وأن يجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا كما ذكرت الأسبوع القادم أي بعد يوم العيد يوم العيد وما بعده كل حفظ مؤجلة إلى ما بعد عطلة العيد إلى أن ألقاكم في ذلك الحين أترككم في حفظ الله ورعايته أستودعكم الله الذي رفض به ودائعه وأنتم بعد اللحظات على موعد مع حصة جديدة ومبشرة من حصة الفقه مع أخينا الشيخ فعيد البحراوي وما كان من استفسار أو تكميل فيما يتعلق بالمادة فيكون عبر المنتدى وأن التوصل الشفوي فإلى مبادة عطلة العيد إلى ذلك من حين أترككم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته